فرصة للانتقام يصف صلى الله عليه وسلم حزنه وانكساره حين عودته لمكة فيقول انطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام ناداه جبريل نداء من وهبه الله القوة التي لا تقهر ناداه يحمل نصر الله ومعجزاته ويقول إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم التفت عليه السلام فبادره الملك المهيب بالسلام وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين عندها أدركته صلى الله عليه وسلم الرحمة بقومه لم يكن يريد سحق جثثهم تحت صخور الجبلين الهائلين اللذين يسميان الأخشبين احتسب جراحه وآلامه وتنهد رحمة بقوله بل أرجوا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا لو كان صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبلين كفيلا بطحن جماجمهم لكنه من تقم لنفسه ولا بعث لينتقم يصعد الملكان على كلمات الرحمة ويعود صلى الله عليه وسلم جريحا منكسرا كما خرج يتسلل إلى بيته حيث بناته لا بد أن دموعه سالت لمرأة الشحوب في وجهه ومر الدماء تتلأؤ في جروحه، فأسرعنا لمواساته ومداوات جراحه. ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما تلفت في أرجاء البيت، فلم يمر به طيف خديجة. يا لبيتها الحزين. هنا زفت إليه وهنا كانت تسامره وهنا كانت ترضع فاطمة وهنا كانت تلاعب رقيه، وهنا كانت تسرح شعر أم كلثوم وهنا كانت تزين رقية لزفافها هنا كان الحب هنا كانت خديجة فما أطيبها وأطيب ذكراها أحزان لا يمكن أن تزول إلا بعزاء يفوق مساحات الأرض والسماء عزاء يغمره في ليلة لا كالليالي حين كان نائما فإذا بجبريل عليه السلام يأخذه إلى المسجد والناس نيام يضجعه على الأرض ويشق صدره ويغسله مجددا لأمر مهول ويهيئه لأحداث مذهلة تتلاشى فيها المسافات وينعدم فيها الزمن يحضر له جبريل عليه السلام دابة اسمها البراق ليست من دواب الأرض ولا تخضع لقوانينها لها حجم قريب من حجم الحصان يستوي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق وإذا به على أرض الشام في مسجد إيلياء في المسجد الأقصى ما سر هذا الشام منه رفع نبي الله عيسى عليه السلام وفيه سينزل وإليه سيحشر الناس يوم القيامة خلف الداعي ومنه سيصعدون إلى أرض بيضاء بالغة استواء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هناك في المسجد أحداث وصلوات هناك حوار وصفوف مهيبة تتلألأ بأنقى البشر وأطهرهم وأكثرهم معاناة في سبيل الله صفوف تملأ جنباته صفوف الأنبياء الذين يعرفهم عليه الصلاة والسلام والذين لا يعرفهم صلوات الله عليهم وسلامه هناك يكبر فيكبرون ويقرأ فينصتون ويركع فيركعون ويخر ساجدا فيسجدون ومن هناك يأخذه جبريل عليه السلام إلى رحلة أخرى وإلى تفاصيل نورانية أخرى تلاشت معها أحزانه وهمومه